واختلاف الليل والنهار وما أزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون